السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا قرأ عليكم كتاب جمع البيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلّم على خاتم رسول الله يجمع النبيين وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه جماعين. بيستند شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى إلى كتاب جمع البيان في تفسير القرآن. قال يوصيكم الله, الله يعهد إليكم في أولادكم في شأن ميراثكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن أي مولود مولودات نعم قال الحجج لما لما أبوهما بفوله نصيبا مما ترك الوالدان في المكان أبوهما الأقربين بين الفرقان يوصيكم الله ذكر من رويد ثانيه قال الحاجه ثانيه انا <تصفيق> انا ثابت الضمير الضمير <تصفيق> مع انه يرون الى الاولاد لتكوين ان أو ان تتكوين ان نساء خلصا ليس معهم ذكر ان تتكوين صفة نساء فلهن ثلثة ما ترك المتوفى منكم وإن كانت المولودة واحدة فله النصف وللبن وللبنتين حكم ما, فوق ما, فوقه ما فوقهما لأنهما, لأنهما أمس رح رحما أو رحما من أختين وقد فرض لهم الثلثين بقوله فلهما الثلثان مما ترك وقيل لفظ الفوق صلة زائدة وما فوق الواحدة مع نعم أن للذكر مثل حظ اقرب من نص ذكر من الوجيز قال اقرب من أقرض نعم اقرب من الميت اقرب من هذا الميت اقرب من هذا الميت اقرب من هذا الميت اقرب من هذا الميت اقرب من هذا الميت من هذا لكل واحد منهما بدل السدس مما ترك إن كان له ولد إن كان له للميت ولد ذكر أو أنثى يعني بطريقة فرضية فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث يعني وللأب الباقي وهو ثلثان فإن كان له للميت إخوة وحكم الأخوين كحكم الإخوة نعم أن يفكون من أب من أمه من أحدهما، وأعم من أن يفكون ذكورا أو بناتا. وذكر وقال في عنده وذكر السدس، وإن كان ولا مع الأبي من بعد وصية يوصي بها أو دين. أي هذه الأ. الأنصاب للورثة من بعد ما كان من وصية من وصية أو دين وقدم الوصية الدين وإن كان الدين مقدما حكما لأنها تشبه لأنها تشبه الميراث شاقة على الورثة. لا لا, لا. لا يرفون مع الفقير ابن عباس بعد أنهم يأخذون السلس الذي الذي يحبون الذي عنهم الجمهور على ان الباب هو خمسه قداس للاب ذكر من البدين قال الحجه ديه لا بنيت دعوه والدين بالتركه تبع يده فاذن اذ ان هلك من التركه شيء قبل القسمه ذهب ما ذهب من التركه دي وللموصى به ولحوفه به ولا يسقط من الدين بهلاك شيء من التركه هنا او نعم وأو هناك او في في جالس الحسن او او او او او او او او او او نعم او او او او او او او او او او ما او من او او او او او او او او او او او او او ما او او او وعلى ما كان على الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال للولدي وللأبوين الوصية فريضة من الله مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يفرض عليكم أو مصدر مؤكد إن الله كان عليما بالمصالح حكيما فيما قضى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد أولاد الصلبي قال في حاجة لما ذكر ميراث الفروع من الفصول وميراث الوصول من الوصول أخذ في ذكر ميراث المتوصلين بالسبب وهو الزوجية قال ولكم نفس الآية من بعد وصية نوصين بها أو دين ولهن أي الزوجات الربع, مم. الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وسباع في الربع والثمن الواحدة والأكثر وإن كان رجل يورث كلالة منه يورث منه كلالا لا ولد له فيورث صفة رجل من ورثه وكلالة خبر كان والرجل هو الميت أو امرأة نعم نعم <تصفيق> نعم <لا، لا. تصفيق> امرأة عطف على رجل وله أي للرجل ومنه يعلم حكم أو يعلم حكم المرأة فاكتفي به أخ أو أخت من أم بالإجماع وأمذكر في بعض القراءة لكل واحد منهم السدس فإن كانوا الضمير لمن يرث وجمع وجمعه محمول على المعنى أكثر من ذلك أي من واحد فلهم فهم شركاء في الثلث كانوا ذكراً كانوا أو أنثاً من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار لورث لورث لورثته بحرمان بعضهم أو زيادة أو زيادة أو تنقيس مما قدر من فريضة ولا يكون غرض من وصية الإضرار بل القربة حال من فعل يوصى وفي قراءة البناء المفعول ما يدل عليه وهو الفاعل المتروك نعم. ولكن يجب ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك ان يكون لديك تقدم يكون من ان يكون لديك التي يكون لديك ان يكون لديك ان يكون وعلمها حديث وآثار وهو ربء من أركان الشريعة فذكر من خارج هذا العلم ما لم يكن له سند إلى محبوظ طائف ولكن مجرد الرأي متحقا للتدوين لكل عالم رأيه, رأيه واجهاته مع عدم الدليل ولا حجة باجهات بعض أهل العلم على بعض الآخر ويكفيك منهم ما ثبت بالكتاب الكتاب وما عرض لك من هذا ما يكون فيهما اجتهد فيه فجد فيه فاجتهد فيه نعم اجتهد فيه برعي قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت انهار من تحت اشجارها خالدين فيها جمعه باعتبار المعنى وذلك الخلود فيها الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يتجاوزه, يتجاوزه يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين لأنه لم يرضى بما قسم الله وحكم به بل ضاد في حكمه وخالدين حال وكذا خالدا لا, لا لصفة جنات ونارا لأنه لا بد أن يقول حينئذ خالدين هم وخالدا هو فيها لأنهما جريا على غير غير من هما منهما له او منهما له بل تشهد لنا وبالحديث الذي ذكره الامام احمد وابو داوود في سننه ان الرجل دار ماله بعمال اهل الخير 70 سنه فاذا اوصى قام بوصيته فيختم له بشطر عمله فيدخل النار فيعمل على عمل الشف 70 سنه يعبد دي له بخير بخير عمله فيدوت خلوه ثم يقول أبو هريرة يقرأ من شتم إلَّا حدود الله لا قوله عذاب مهين فدل الحديث على أن الحيفة بالوصي، الحيفة، دورس أبو الحيفة، دورس أبو الحيفة، فرد الأب حش، ولما ذكر عيسان وتع وتع ودع... ودع... الحدود بدكرا عقبه فرد الأب على أن القبض لا يكون إلا فيما هو بالنسب نسب النكاح من صفاح نعم طيب هكذا نقف هكذا نقف إلى هذه الآية بإذن الله نواصل الفراءة يوم السبت القادم شيخنا بارك الله فيكم نحسن الله إليكم نقف هنا في قراءتنا للتفسير ونطلب منكم الإجازة شوفي الشيخ موجود <تصفيق> قابلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم وحسنا الله إليكم وزادكم من فضله ولا حرمنا الله منكم طيب بارك الله فيكم أخواني بعد أقل من ثلاث ربع دقائق نبدأ بمجلس